المصباح قيد جاجا از دجنتك عني الرحيم. الحمد لله الكبير المتعال بالجلال والإصدار المنزه عن الكفء والند والمثال وصلاة ربه وسلامه على ذي القلب الطهور من رأس الحق وينبع النور وعلى آله وعفرته أصحاب الأفئدة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداه مقتفى آثارهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعد إخوتي أحفاظ رسول الله انطلاقا من الآيات التي ردت لها الأخ والكريم من صورة النور سنبني هذه الكلمة على اقتضابها إن شاء الله لأن العلماء أجمعوا على أن المناسبة صرت في الحديث وفي الحال ولذلك قالوا إن العرس نجلس حالين وليس مجلس قال كما قال الشيخ الإمام القيم جوزي رحمة الله عليه في كتاب المدارج معناه شرط هو أن يتحدث في المناسبة بما يفيد إن شاء الله ما يفيد الحاضرين في المناسبة مثلا لا يجدر بنا أن تكون المناسبة القائمة هي مناسبة الزفاف ونتحدث في الموت مثلا يعني فيها فعال ومجالس في النبي صلى الله عليه وسلم في المناسبات المختلفة التي وردت عندنا في الأحاديث الصحاح تشي بذلك أي بالتزام الكلام في المناسبة إلا ما شذ من ما دعت إليه الضرورات مما وقع في المجلسين لذلك الإمام بخاري في باب العلم أو في كتاب العلم بوابا لهذه المسألة أبوابا مختلفة 23 بابا كلها تنصب إلى الحفار على الحديث جوهري ما يقتضيه الاستدعاء وقال هو مجلس حالي ما أكبر ما هو مجلس قال أستدل على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وارضها الذي خرجه التبراني رحمة الله عليه حينما زفت امرأة من المهاجرين على رجل من الأنصار وهذا تصيح اللغة نقول زفت امرأة على رجل وزفت رجل إلى امرأة هذه هي منوضة وكان من عادة الأنصار أنهم يحبون الله في هذه المواسم في حب الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أرسل معها جارية تضرب بالدف وتغني وفي رواية هل لا معها جارية تضرب بالدف وتغني أهل العلم أسالوا الميلاد في هذا الحديث بالخصوص وقلة منهم من قيدها تقييدا ضيقا حينما قالوا أن الجارية تطلق على الفتاة الصغيرة وَلَمَّا قَنْسَ عَسْلِمْ أَرْسِلُ مع جَارِيَّةً تضرب بالدف وتغني معناه قصر ضرب الدف والغناء على النساء دون الرجال وهذا رده أهل كثير من أهل العلم من كثير من الوجود وأقوى دليل عندهم أنه في عرس رسول الله في, في أحد أعراضه أن رسول الله كان يولم كان إذا تزوج أولاما بحسب ما يتيسر له ففي إحدى بنائه على بعض أزواجه جاء بحكمتي من الطمر صلى وسلم هذا ما كان عنده ماشى بعمل خبز شاعر ثلاثة أيام متواليهت والأحاديث في, في كتاب الرقاق بإنبو خاري كثيرة السيامة حديث أنس بن مالك الذي كان خادم منه أنس كان جالسا وخبزه قائم يصنع لأهله خبزا مرققا والخبز مرقق محليك نقوله احنا يرغيف يعني كانوا يعجنوا بالسمن وفصلت عنه ميزت منه النخالة قال وخبزه قائم يصنع لهم خبزا مرققا ويشوي لهم شاتا صاميطا حولي بأكمله فينظروا إليهم ويقولهم كلوا والله ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا راى شاتا صنيتا بعينه قط ماشي ما كلاه ما شافهاش ولا راى يعني الشات الصنيت يحاول الشا يعني كيشويه مكمول اقل الناس عس ربما مراه اما لقله ذات اليدين او لتورعه عن ذلك ما وردنا من اجزاء مكتمله أنه قدم اليه كتف يعني أكثر الأجزاء التي وردت في ما ينتسب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تجاء بحكمة من التمرير وأنزلها وضعها في المسجد تجاء الصحابة يأكلون من وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون من الطمرات وجلس النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معه الصحابة كانوا إذا رأوا النبي هابوه فأنا هو نبي. الله ولكن صلى الله عليه وسلم يكسر عنه حجاب الهيبات كان يمازحهم ويضاحقهم ويجالسهم فإذا هو واحد مننا ما لم يحضر وقت الصلاة فإذا حضر قام إليها فزعا وقد تقمع لونه كأنه لا يعرف منا أحدا أحكي ماش بين الوقت الذي هو خالق لله والوقت الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نكون فيه من بابه الاجتماع وجلس أمامه علي من أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فبدأ يأكل من جهة النبي صلى الله عليه وسلم يأكل مع رسوله فعلي رضي الله عنه كان يأكل ويضع النوى أمام رسول الله, الله وليس أمامه شيء إلا نويات صغيرات فلما انقضى مكان عندهم قال علي رسول الله أكلت أكثر مني يمازحه فقال رسول الله تعالى أنت أكلت أثر مني لأنك أكلت الطمر بنواه أنا عندنا الحب لأننا نأكلت بالحب قال آكلنا للطمر من أكله بنواه فكان مفتاحا لأن يقيم له وجه التبسل فلما فتح لهم النساء أسلم هذا الباب جاء أه أه الأحباش تستأذى النساء أسلم أن يرقص في المسجد بحرابه كانت لهم رقه خاصه بالحراء فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بيت عائشه رضي الله تعالى عنه وارضاها وكانت قصيره لا تقصر في البيت النبي صلى الله عليه وسلم كان جداره لم يتم الى السقف بالنسبه للاخوه اللي مشوا المدينه المنوره بيت الرسول صلى الله عليه يعني المتصق بالروضه الشريفه ف وجدها تتطاول على الجدار لتنظر عرف ماذا فعلني <تصفيق> اساسا جلست الجدار وقد ولي ظهرها جهه المسجد واركبت عائشه وضعت رجلاها هنا ورجلاها هنا ثم أظهرها ثم بدأت تتفرج على المصارعه والحراء أفضل خلق الله افضل خلق الله ما بعث قال لنا عدت تضعها في فم زوجتك صدقة صدقة صدق مرة كنا في مجلس هذا هذا الحديث كان تناولناه في التحليد عمنا في الريف نعطي شي واحد قل لي وش نتعلم احماق السامر قال لي عيوض من أعطينا اللقمة ونعطيه أمها شي طرشاق قلت له لماذا قال لك هذا رسل تقول أنا سني وخها تقول أنا سني فضضعته اللقمه في فمي زوجتي تحشرنا تعالى تفرق بينا قالك شي واحد سولني في قال لي واش نتا ريفي ولا مسلم قال لك قلت له انا ريفي صلى عليه وسلم الله يرحم الواليد تيتوضا الله فقلنا في يعني باب اللهو في هذه المساله قال لأن الصحابة رخص لنا أن نضرب بالدفوف وأن نغني في الأعياد والمواسم والأعراض لكن أهل العلم الأسل تقولوا الرخصة لا تعد محلها ما شيء أن الناس يسمعوا هذا الشيء يبقى يرقص يصبحوا العشياء ويقولوا لا هذه رخصت له في هذا المحل والرخصة لا تعد محلها معنى أكثر أوقات المؤمن جدون أكثر أوقاته جد وإنما يتخلل بهذا الفراح حل العيد النفس عسلم قد قيموا ذكرين وعبادتين فيها لا عيد لما يكون نهارة العيد كانوا شباب المدينة يجتمعون فيتصارعون ويتصايحون ويتلاعبون إلى غير ذلك ومن هذه النفس عسلم في العيد أنه خرج مع عائشة أمام بيته حجرة عائشة والناس في الجهة الأخرى أقاموا يعني عرس العين تعفوا شو فعل نفس مع عائشة قال لا يلا تسابقوا أنا وياك نشوفوا شونا يسبقوا قال فسابقها فكان نفس عاصلة دائما يسبقها لا فتسبقه عائشة تسبقه إن كانت قليلة اللحظة وبعد سنوات ظاهر من حديث الذي رواه البخاري أن ربما نفس عاصلة دأب في الأعياد على هذا الفعل فريم ما كثر لحمها سابقت نفس فسبقها النبس اصل طبعا النبس اصل ما يمكنش تسبقوا لا كان رفقا بهاتي بالذبح على السفن ولكن عيال راس ما يقول العلماء عيا ما كتسناها اقل لا يعني اللحم فاش تبدا ذلك على عائشه يعني في باب مزاح فتبسمت نفس على وجهها لا باس عليك يا عائشه هذه بتلك يعني ديك المره غلبتيني ودابا غلبتك يعني يعني صافة علم قال هذه بتلك بأبه وأمه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعني. وكان صلى الله عليه وسلم في بعض المواسم يستنشد الصحابية الجليل الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يستنشده من شعر أمية شعر أمية ابن أبي الصلط فكان صلى الله عليه يسمع ويسمع فا اذ انتهى الشريف بن سويد من من يعني من شعره كان يقول نفسه اصل الامانه شعره وفي روايه كاد يشل و رووا عن اميه بن ابي السلط انه قبل ان قبل النبوه ظهرت فيه حكمه وترك الخمر وغير ذلك فسمع ما كان يقوله اليهود من ان نبيا سوف يأتينا أظلنا زمانه فتمنى أن يكونه فلما جاءت النبوة من حق رسول الله, الله قال ما أجبه شيء حال لأن اللي كتماع شيء حاجة ما أجبه شيء حال ولكن وما كنت ترجع أن يلقى إليك الكتاب ما ظهر في خالدها أنه يلقى إليك قال تعيشة خديجة رضي الله تعالى عن أرضها حتى فاجأه الوحي حتى فاجأه الوحي يرى حراء وهو يتحنث الليالي ذات العدد الحديث رواته خديجه رضي الله عنها ورضى عائشه وغير وغيرهما تقريبا نساق من 70 طريق كما قال الام... اهل العلم بهذا الشيء بالحديث ف مساله المواسم يعني يكون فيها شويه ديالها 한번 حضرت مع واحد الشاب الباش فيها صادق لي يحاول أن يكون ملتزما سنيا فأنا فهم فيها السنة فاستدعاني لبه وله والله بخرج تحضر معنا لما مشيت هناك برط المجلس كان معبس مجلس العرس معبس ما فهمت جميع وشكات لا يزال الله ورحمة سبحانه رسول الله حتى قل بعض أهل الممئن بن قدام المقدسي من ميد ال200 يا احمد طلع عليه قال هذه مخالفه مخالفه شرعيه انت جيتي تونس العريس عليه الديله ديالك ما قبل ما قل لك لا ما جدك ديك العروس قل له وبره مزيار قبل وقلت شباب واحد شب خطيف في اسبانيا أتعرف الشباب دياني يستعجل الضيان يقول العلماء نعوذ بالله من استعجال من عجلة فش لكيستعجل كيف شب سبحان الله صوته قوي جهواري ونذي في قراءة القرآن قدمنا قلنا قرأ شي شوية ماذا يقرأ ان اخذوه فاغلوه ومرجحين وصولوه هو <تصفيق> الله العظيم هكذا يعني ان لكم الصورة هكذا وهم ينسى لا قلت له كمبل كمبل باش قلت له كمبل أيضا ماذا يدير الضر ماذا يقول القلب بزاف الناس يقولوا دابا في العرس احنا قصنا نظره على الموت نعم قلت لك على الموت كان شاهدوه وكان كفنوه قلت بلاتي الله رحمه شهدك انتهى دخل عنا العريس وانتهى رحمه الله شكت سواء شكت الامر كامل كنت شكت واخت قل ماء الله ها ودي اجبرت الشباب هربون تاحي الناس كان يغفروا السردينة من جيت قتلوا وما شو قال لك جروا علي نمف انا صحابي بصح جروا عليم لما قالوا ومشوه الشباب كبار نتوما فوقاش غادي يديروا الدعوه اذا ما درتوش الشباب ما يجيو للجامع ما يجيو لكذا غتزلو عليهم حتى للمناسبات اللي تستغليتهم حبوا لهم الاسلام شداك صاحبي داك الاعرابي اللي جا عند سيدنا صلى الله عليه وسلم فدخل الى المسجد فبان في المسجد الصحابه شافوا فيه قل النظر عليه حز عندهم الحق لان بيت الله مقدس مقدس انت كتوجد طرو بقى نشوف في الصحابه وهما كيشوفوا القصه هذه النهايه دي. قال فلما شاهدنا على الصعبة قال فاوجدت برد اتزام قال فقال لي بأبي وأمي هذه المساجد ليس يصلح فيها شيء من هذا ثم قال أهرقوا على بوله سجلع من الماء ورأى أن أخرج الإمام بخار رحمة الله عليه الحديث وبوابه باب الماء إذا دخل عن نجاسة ظهرها فرق إذا دخلت نجاسة عن الماء فرق إذا دخلت نجاسة عن الماء نجاسته ما لم يكن أكثر من قلته وإذا دخل الماء وعن نجاستي طهارها مطلقة فذلك الصحاب بعد من شاف اللي موت شاف الرحماش قال قال اللهم ارحمني ومحمده ولا ترحمى أنا أحدا قال اللهم ارحمني ومحمده ولا ترحمى عن أحدا أنا صعصني هذا لقد حجرت واسعا معناه لما غفت عقل اللهم اغفر لنا قال اللهم اغفر لي وليتي راسك قال الحجر واسع معناه لما تدعي اجمل كمل كمل كامل ان هذا الدعاء عباده ونساطع يقول اياك نعبدك شيء اياك كثير من العلماء استدلوا بهذه الايه مطلقا كما ذكرها القيم وغيره اياك نعبد قد جاءت في صيغه الجمع وهو احرس دليل على وجوب صلاه الجماعة غير عاين المعدود شي واحد ما عندوش عذر ومنك يستضيش الجامعة قال شنه هو الدالي بيه قال إياك نعبد نقلش إياك أعمد وعلى ساقوا به دالي الحريس ثم في بحديث الأعمى الذي جنس عصلا مسترخصا قال إني لا أجد قائد يقودني وبينه وبين مسجد وادي فالنفس عصلا قال له نعم ولكن قال فلما ولدعه قال أسمع النداء قال نعم قال إذن فأجد وشنك تسمع النداء وتعرض عن, عن دعوات الله لك الله كيدعو كي كيقول لك اجي المائده ديالو انت راه تقول لا ماخصنيش تعرض عن دعاء الله تبارك وتعالى وهذا ايضا فيها اقوى عند اهل العلم هذه المساله ماشي وقتي ان شاء الله بعدي المساله لما سالنا قال لي والله صباحا لما جيت لي انا بحكم مع السيد الله يرحم إذا كان هو اختار أن يط يكون عرش وكلا درسنا المساختار فانا الانصار يحبون الله ولا كيحبوا والعادات كما قال صاحب جمع الجوامع شكون جمع الجوامع في الاصول سيدي الشكي اللي كيدير الشغل ديالنا كيقروا وكينساو كي الاجروميه شي واحد خليتي الاجروميه ماشي مر... تنسوكي وخليتي الاجروميه كتلكي حنا ما بداش بالكون الربانيين قال سيدنا الله بن عباس الربانيه هو البدء بصغار الاشياء قبل كبارها واحد نقز من مش كي يقرا جام على بعد الف ما ينقطش بعده هذا يقول والعادة محكمه واخاش العاده لم تخالف الشرع اذا العاده ما خالفتش الشرع محكمه عندنا في الشريعه لذلك ج الاسلام وأبقى على الاعراف التي وافقت الشرع كاين بزاف الاعراف وافقت الشرع مثلا الكرم من هذه الإسلام ولكن العرب كانوا كعماء فلما جنب صاحب قال إنما بعث لي أتمم لي أتمم شنب أشتمها التممي أن كان, فيه كان فيه نقص في فرمة نقص الكرم عندهم كان في نقص كان في شوية نقص سواء في الكرم بالعطاء أو كرم مغرب مثلا العرب كانوا يطوفون حول الكعبة فيعظمون الكعبة سبحان الله صنعوا الأصنام من حجارتي فعبدوا الحجارة إلا حجارين ما عبدوا ما استطعوا شيء عبدوهم عظامهما تعظيمة كلمة شيء تعظيمة عبادة هو الكعبة كبناء والحجر الأسوي ما ثبت أن أحدا سجد للحجر رغم أن الحجر كان مقدرا عندهم أكثر من الله وهوبا والكعبة كانت حرمتها أكثر من الله وهوبا ولكن ما ثبت أنهم تغذوهما إلهي كيف صرف الله الدنس عن حرماته فكانوا يطوفون حول الكعبة بنظرهم احطرموها بزاف وهما عافوا بأنه بيت الله وعافوا بأن الله هو اللي خلقهم ولئن سألتهم من خلق السألين يقول, يقول الله يعني عندهم هذا الربو عنده. ولكن تقول هادورة وسط بيننا وبين ربنا إنما نعبون يقربون الله يزلفه فماذا كانوا يفعلون باب التعظيم؟ كانوا يطوفون حول البيت عرايا فقيل له فقالوا لا نطوفوا بالبيت بثياب عصن الله فيها نحن عندهم فضيلة ولكن معكسة في ذوب الرب تقول الذي عصى عصى بجوارحه وقلبه وما دخلوا الثياب دخلو رغم أننا عندنا في هذه الفقه أن الثوب المغصوب ثوب المغصوب لا يصلى فيه قال إلا إذا لم يجد فإذا صلى في ثوب المغصوب لم يجد غيره معنى ثوب سرقه ولم يجد غيره فلابسه وصلى به قال صحة صلاته وهو آثم صحة صلاته وهو آثم نقوله أنه مخلا شرط الشرط الأول تستر تستر ولكن تستر ذلك قال الناظر رحمة الله عليه عشرة توقف اللباس لدى الصلاة خذ للتباس متناجسان وغير ساتر كذا مسدلان ومسبلا ثم خذا منكفتان وثوب شهرات حارب إلا أصابعا ومغصبا لغير ومغصبا لغير مستبغا بحمرات أو صفراتي والخلف فيه وارد تثبتي وكاريه محددا لأنه يصف حجم عورة تركنه واعلن بأن موقف الصلاة بين يد ربك بالهبات أولا بأن يولى بالتجمل في حضرة الله الأجل لأكمال مقامات عالية جدا إذن قلنا إن شاء الله انطلاقا من من هذه الآية الله نور السماوات والأرض تعرفوا هذه الصورة هذه الصورة النور تحدثت كثيرا عن العلاقة الزوجية في مقاييسها الأربعة وبيّنت مسائل الزنا أكثر من أي شيء كأن المقصد الأسمى هو تطهير الأنفس من الرذائل ظاهرا وظاطئا شباب جاءوا إلى رسول الله يسألوا كسولهم فلم يجدوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قال ثلاثة رهر فجاءوا يسألون عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروها الناس لكنه أخبروهم قال نفسه أشكاي دير اشكاي دير فقال كأنهم تقالوها معنى وجدوها قليلت في حقيب فقالوا إن رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يعني إحنا ما بحال النبي صعصنا هذا إذا قال إذا إحنا يلزمون الكثير إذا كان نبي قد غفر له ما يتقدم ذنب أخر هذا الشئ وإحنا ما عارفين إذا نخصنا كثير من هذا الشئ أضعاف المضاعفة فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام أقوم أبدا يعني, يعني. مع عمرين نعص بالليل خصني دائما نقوم يقصد أن نعصي شيئ وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر يعني سبك النهار ويفتغب لي طبعا وأما الأخر فقال وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بأن هؤلاء قالوا كذا سألوا عن كذا فلما كذا فأرسل إليه من صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم قلتم كذا وكذا قالوا نعم يا رسول الله شوف قال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له معناة لا يتصور أن يكون في قوم النبي من هو أخشى لله من النبي ولا أعلام من النبي مسي ولا أتقى ولا فقال أما والله إني لأتقاكم الله وأخشاكم له ولكني أقوم وأنام وأصلي وأصوم وأفطر واتزوج النساء ثم شوف كيف عقدها فمن رغب عن سنتي فليس مني اذا قال أهل العلم بالفقه من صام الدهر خالف سنه رسولها نقل فمن رغب عن سنتي هذه هذه سنه هل سنة لقد يعني أن يقوم و... وياما سنه أن يصوم ويفطر سنه وان يتزوج سنة. قال فَمَنْ عن عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنْي ومنه العلماء انطلاق من هذه الرؤية قالوا أن الزواج تعتاريه الأحكام الخمس فقد يكون واجبا في حق الرجل وقد يكون مباح وقد يكون فيه كراها وقد يكون من, من دوبا وقد يكون حرما يعني يحرموا عليه أن يتزوجه والحق الحرمه اما أن تكون على التبيد ولا على مؤقته عن التقييد فماذا يكون الزواج واجبا على الرجل إذا كان الرجل يجد ساعه سعه وعند وجد ساعة في ربما في المال وان كان هذه المساله فيها نظر عند العلماء وهو عنده باء, باء يستطيع أن يتزوج فعزف عن الزواج بغير عذري قال هذا في حقه من دون مستعق يعني يندب إليه ولكن إذا وقع في الزنا وجب في حقه قال إذا خشي عن أمس إذا في الزنا فإنه تأكدت أن ندهوه فإذا وقع صار آثما فإذا في تأثمه صار واجبا في تأثمه صار واجبا قيل فإذا تاب ثم لم يتزوج قال رجع الحكمك الأول بالتدرج أن يتأكد اندبوه فإذا وقع مرة ثانية وجب في حقي وهكذا ويكون مندوبا للرجل الذي لديه سعى استطيع أن يتزوج ولكنه لا يخاف على نفسه الزين العنت لا الزين العنات قال هذا ينذب إليه وينظر في قلم تعصن فمن رغب عن سنتي فليس مني إن كان الإمام بخارع قد باب كراهية أن يبيت الرجل وحده واشتدل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يبيت الرجل وحده يكره أن يبيت الرجل وحده وأن يجلس وحده وأن يأكل وحده هذه ما سألها يعني إذا كان عنده, كان عنده من يؤكله لا غير ذلك أما إذا كان قضت الظروف أن يكون وحدا هذه مسألة خاصة ويكون مباحا إذا كان رجل ليس له استطاع ولا يخشى على نفسه العناد هذا مباح حقي ويكون مكروها بالنقض فيك الاول ويكون حراما اذا تيقنا الحاق الضرر بالزوجه كالرجل اللي فيه مرض معدي حفظنا الله واياكم مرض الابذ اللي كاينه الشيده يعني هذا المساله ديال العلماء داروا شي تفصيلات لا يجب في حقه ان المصدي يقول لا ضرر ولا ضرار هذه صور ذكرها اهل العلم بعد مسألة يعني اطلقوها بهذه الحقوها الحقوها لكن نلاحظ روعه وجماليه هذا الاجتماع قال لهمoverline في قال لم يجد ساعه من ايام الشباب زين من استطاع منكم الباقة فليتزوّج فليتزوّج وشي واحد ذاك مهار قلو احنا الباقة عنا ومعنا شي مشكل طلع يموجودا يعني ما ننذر يعني ما ننقش العناد هذا هو الخطر الاكبر شي واحد يسكن كيف يتزوّج وحاصل قل حاصل علاج السشقه بوحده وصياره وخصو كونتر وايلي شنو خرجنا على على السنه هذا ولا خرجوا على السنه الحقيقيه وانا غنغني المطوارك وتعطيهم يكونوا فقراء يغني الله من فضله لاحظ شوف واحد كبير من التابعين شنو هذا سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال العلماء المصرح تيقول بن المسيب هكذا ورد تيقولون نزول عند رغبته تيقول منسيب انسيبه الله قول بن المسيب سعيد بن مسيب رحمه الله كبير التابعي هو كان في الزمن ديال عبد الملك بن مروان خليفة الأموي وعبد الملك بن مروان شكو اللي كان ولي العهد والواليد الواليد بن عبد الملك ذهب خليفة بنفسه أمير المومني مشا عن فقه التابعي اللي هو سعيد بن علاش مشى عنده يخطب بنت سايع لولي له تخيل شي بنات من البلاد ديالنا دابا شي واحد فهاد المنصيب يجي تقول له بلا صداق ولا 16 بلا حوا الخما وقشبه يلاه بسم الله ف... يقول له شي وحده خطبها شي واحد وقال ليها شوف انا لأنا ما تزوقي لان ما كتبغيش تزوق قالوا يا انا يا الزوي الزيانه واحده زين ما بغيتش الزيانه ما نتزوج بك فجاه يخطبوا بنته ما بقاش يعطيها كان ظهر التسهل ديال الولي كان من فقيه فقهاء المدينه السبعه طبعا يمكنش يافي رغم ما ينسب إليه من قبل روافد الشيعة هذا إن شاء الله لا, لا يصح عنده هذا من فقهاء السبعة فقهاء المدينة طبعا من كشي لأذيس سعيد مسلم ولكن الوليد قفيحة فأضمر له فأضمر له الحق حتى ضربه في المدينة في ولاية عمر نعلز عليها فرجع خائبا والناس لما غير يسمعوهم ساعد المسيب جل مالي يخطط بنت الامير الولي العالم بقي شيء واحد يقدر يقرب عنده يقول وما اعطى الامير اعطيها لي وهذا خرج طبعا. على بنت المسيب <تصفيق> قال فتظلت فهابه الخطاب خف وكان مجلسه يضم الفي طالب في اقوى الاحوال فقير المدينة وكان انجب طلابه إنشي واحد طالب كيكون نجيب زاف وخاء <تصفيق> الفين غيرت عرفه غير يلا كيغيرك تقول له فلان فيه كيكون نجيب <تصفيق> <خصوص> <تصفيق> هذا اسمه عبد الله بن ودع رحمة الله عليه وكان قصصار وقليل لحم وكحلب وكان طالب نجيب واحد مرة لا بقاش يجي شهر لا بقاش المجالس دي سعيد مسايد له, له كل مره كيصغي فلما مر الشهر وحضر جا فاتم سعيد مسيد رحمه الله درساه كمل الدرس ديالو فقام الطلاب لينصرفوا فلما هم عبدوهم المداع ان يقوم استفقاه قال له محتاج فيك قرب عند سعيد فقال له الشيخ قال ما حبسك عننا يا ولد ما الذي حبسك عن مجالسنا قال له لقد ماتت زوجتي وجنزتها يعني أقلت لها جنزتها فقال سعيد مسيق قال له فهل لا أخبرتنا فحضرناك قال يا شيخ الله ما, ما منعني عن ذلك إلا أنني كرهت أن أشغلك عن مجالس العلمي فيفقدك طلابك ينكشف أنا أنا نجي عنده تخلي ألفين فبدأ سعيد يصف له القابر والمار قال فنظرت إلي فإذا القور قد رجع إلى وجهه مرض أخرى هو شهر وحزين وجعت سمع قال فلما أدرك ما به أراد أن يخفف عليه فقال فهل اتخذت زوجة غيرها؟ لماذا تبقى شهر المراهرة لا عليك العدة المرأة هي التي تصن العدة الرجل. فهل اتخذت زوجاتا غيرها ما يقول عبد الله بن ودعا قال ومن يزوج عبد الله الحقير الفقير على درامي في جيمي وفي رواية على ثلاثة ضرائب وحال أن الوليد بن عبد الملك أراد أن يمهر يأتي المهر بن سعد لو تزوجه ثلاثة دينار ذهبية معلو. قال أنا عنه ثلاثة دره في الجيب ديالي وشكوه من غادي زوجني وانا الحقيق فقدت رحنا يديها فيها قال له ساعد مسيّم أنا يقول سهولة يوصف الإمام صادق مصطفى صادق الرافعي يقول فلوس بياله فبدأ يتسمع ربما سمع خطأان يقول ماذا قلت يا شيخ قال أنا تدير يقول أنا قال لفظلت كلمة أنا تطنطن كأنها نشيدا من لحن الملائكة لا لا صدقش وقد تقمع من الاستحياء حتى دخل بيته ولم يكن لديه شيء ما عنده لازا يتشعل لفتلا بشي ضوء ما عنده اتشعج قال لفح قلت ما أصنع أنام فإذا كان الغاج أتد بار قال فلما لينام جفاه النوم وبدأ يفكر ماذا سيصنع قال فإذا ببابه يطرق قال فقلت من فقال أنا سعيد قال فدار في خلد كل من أعرفه باسم سعيد سعيد بن عطية لا سعيد بن أمجد لا سعيد ساعد لا قال دار في خلد كل من أعرفهم ساعد إلا ساعد سيئ ما ظننت أنه سيئته لأنه ما رؤيا منذ ستين سنة إلا بين بيته ومسجده قال فلما فتحت وجدته سعيد قال فاسودت الدنيا في وجه مره اخرى قال قلت هذا ما جعني الا وندم حاش قال لي انا غير باش يخف عليا جاي لي سمح قال 100% ما دام جعني قال فقلت يا شيخ انا كنت بعثت اليك لاتياك فقال لي إنك اليوم أحق أن تؤتى قال صرف يتأكد لما قال له هيدا زعماء غادي نجي أنا بالدبش تخففش وقلك لا قال قلت ماذاك يا شيخ وهو يرصجي قال إنك مرؤ عزب تعطوا شم العذاب اللي كنسميه لغة مخاطئ الأعذاب كينش في اللغة شي حاجة اسمته عازيب ولا أعذاب كين عذابون والعذاب هو الرجل الذي لا زوجة له يعني سواء ما او تلقى او باقي متزوج باش نعاز حنا عندنا كنسميو اللي ما مزوجش دايم كسميو اعزب اللي ما تمرض ديالو كنسميوه ارمل اللي طلق كسموه مطلق قال حاله العائليه مطلق فاش ياك شنو كيقول و وارمل ارمل شي ال امات هو ديفامات وطلاق ديفورسي ديفورسي صار عمل صالحا واغرس <تصفيق> فقال انك مرؤ عزب فكرهت ان تثبيت الليله وحدك ثم تحجن وإذا بده خلفاق الو هذه زوجته فدفعها جمهت قاعده قالنا ما ضغطش ومشى السيد مشى قال موقف ودخل للمراه ديالو ودابا ما عنده حشمان يستقبل المراه مثلا عنده والو شوف المؤمنه القانطه المؤمنه القانطه ما جبتليش طقطوقه الجباليه ما استقبضتيني لا بالزيانه لا بالحناء لا بكذا لا رفضت القصر وجاءت الى كوخ ولكن تبحث عن السعادة الغامرة سعاده غامره درهم واحد على اقل فان إنك امرؤ عزب وقد كرهت ان تبيت الليله وحدك وهذه زوجتك فدفعها اليه قلما من قتني بقل حسيت ندخل معاه خليت داخل قل وخرجت اي درهم فظهرت سقف البيت ما نطلع للسطح قال فأخذت حصيات فرميتها على بيوت الجيران بحش صنبة معنا يعرفوا بأن وقالوا شي حاجة قال فخرج بعض الجيران يقل ما لك يا عبد الله قال قلت لهم ويحكوا ويحكوا يعني أغثوني قال سعيد بن المسيب قال ما لأ مات. قال لا لأ لوجني بنته الليلة وميزو ويقل أصدر حمار الليل وميزو <تصفيق> ف قال انا تقول سعيد زوجك قالوا شنو نزلك لنزلنا قال تقول سعيد زوجك قالوا الله سعيدا زواجاني قال لك مين يكره علي السوء قال ما كيقولنيش قال فهمت ان انزل فما توصلت سقف اي طحن البيت ايلو البيت يموج بالجراح هذا جاء بالاستراج وهذا ببعض الزيت وهذا بالخص وهذا قلب نظرت في الكوخ بما يجانه فاذا هو افضل من قصر امير المؤمنين صح سعدا كيف حله هذا اللقاء على سنه رسول الله سيدنا ابو حنيفه النعمان لكم هذا الشيء دير ديك اكثر ابو هريره ما بغيتوش نسكت تقولوا لي نسكت انا ماش انا هذه ان شاء الله حنا ما بغيتوش تنشطوه مسكين انا باقي غادي ندير له طرا على البدر وعلى شاء الله والحنين نديروا الله الله شاء الله أبو حنيفة النعمل أبو حنيفة ابن ثابت باسمته ثابت كالصديل شو هي كان دايز احد واحد البستان واشتدت الحرب والسيد عدشانسك عدشان واحد تفحة سقطت من واحد الحائط البستان البستان كان اسمه حائط اذا كان مصور وكان السر عالي فوق الرصب يلا وكان اسمه إذا كان الصور ديلا يسمح لننشف لأن الحدقة, الحدقة تتمتع برؤية البسن يسمى سمية حديقة لأن حدق أدوة يسمى الحدق العين والفم يسمى الشدق هل يتقلوا العلم يؤخذوا من الأشذاقي ولا يؤخذوا من الأوراقي فإن أنت أخذته من الكتب لن تكون من الحذاق فإن أنت قلب سلسه اكون من الحماقي <تصفيق> خلف اخ اشدك تفاحه طاحت على النور ماشي من داخل واحد م شدت الحر ما بقاش كي في الرغبه بين الحنان والحسن رغم ان كان يشما الضرورات خد هذيك التفاحه بك قدم فيها فنزل بعض ما التفاح ثم رمها لكن دعها في ورع كبير هذا ربما احنا نقولوا هذا حمق هذا هو وراه حسيتنا سيدنا واحد اللي كان يلعب بالدينار ابو حنيفه نفسه كان يلعبو بالدينار يربان وراه الورعه من ابي يلعبو بالدينار هكذا وهو يمشي فسقطت منه الدينار فلما انحنى ليأخذه لقى شي واحد صاحبتما دينار متشابهين ما لقاش فين هو ديالو خلاههم مع بعضتهم ومشى هو الرعب الكلام عالي هذا وراه عالي جدا فقدم له تقامو وندم قالك فهم شي ديالي وطحت من هنا يا البستان ويلا ما فهمتنيش مشان ديك البستان ودق فخرج اليه حارس البستان قال له حصل مني كذا وكذا دابا اسمح لي الله يصبرك قال لي انا كنحرس البستان نستو صاحبه اذا سمحت لك غادي نكون نتحمل ديك لك حال ذاك الرجل اللي جاب واحد الحارسي يحرش له البستان وجاء شمرة قال له خالله جيب لي واحد العنقود للعينب وجاب له شي واحد قه قا حامض قال هذا حامض جاب له له قا حامض قال له ايه عام وانت فهد البستان الحامض قال انا كلفتني بحراسته وليته بأكله بمعنى ما عمره دق من له بغير الله مشي عند صاحب, صاحب البستان راف بلا صف لانيا يعني, يعني مع شايدر المسافة عود العطر ومع ذلك عازم لأنه خاف عرفت علاج لن يكون مفلس يوم القيامة قال أتدري ما المفلس قال المفلس فينا من ندرها ما أنا هو أنا ما تعمل قال من أمة من يأتي وقيامة لصلاة والزكاة يعني الأعمال كلها ولكن أتى وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مل هذا واسبه هذا فيأخذ هذا من حسناته وذلك من حتى إذا قضيت أخذ من سيئته من خطيات فطرحت عليه ثم طرح في النعر فذهب حتى وصل صاحب الوستان فدخل إليه وقال لجئتك في أمر مهم أجمع